وعلى هذا فاذا قال لنا قائلا الان لماذا لا لم نحارب امريكا وروسيا وفرنسا وانجلترا لماذا لعدم الخبره ما يعني الاسلحه التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي يجب اي وهي عند أسلحتهم بمنزله سكاكين الموجد عند الصواريخ ما تريد شيء فكيف يمكن ان نقاتل هؤلاء ولهذا اقول إنه ما الحمق ان يقول قائل انه يجب علينا الان ان نقاتل امريكا وفرنسا وانجلترا وروسيا كيف نقاتل تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شر، لكن واجب علينا أن نقع لما أمر الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتهم من قوة هذا الواجب عليه أن نعد لهم ما استطعنا من قوة وأهم قوه نعدها هو الإيمان والتقوى الإيمان والتقوى هو القوة لأننا بالإيمان والتقوى سوف نقضي على أهوائنا ونقضي أيضا على تباطئنا وكتاقلنا ونقضي على محبتنا للدنيا لأننا الآن نحب الدنيا ونكره الموت الصحابة رضي الله عنهم المجاهدون ماذا؟ حال أفس حال الموت وهذه الحياة في في فالواجب أن أن نعد ما استطعنا من قوة وأولها الإيمان والتقوى ثم التسلح التسلح الذي علم هؤلاء ألا يعلمنا يعلمنا لكن لم, لم نتحرك ثم في الواقع لو تحركنا كن يخطرون ما نستطيع ما نستطيع ولا حاجة إلى, إلى أن نعلم لكم أنهم إذا رأوا إذا رأوا دولة يمكن أن تأمن تنتعش بالاسلحه فعلوا ما فعلوا مما هو معلوم لكم اقول ان الواجب الان ان نستعد أن بالإيمان والتقوى وان نبذل الجهد والشيء الذي لا نقصر عليه غير نحن غير مكلفين به ونستعين الله عز وجل على هؤلاء ونحن نعلم ان الله تعالى لو شاء لانتصر منهم كما قال تعالى ولو شاء الله لن منهم ولكن ليبلو بعضكم البعض ثم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يظل اعمالهم حتى لو ابتلى بعض الاحباط وقتل من قتل منا فان الله لن يذل اعمال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله سيديهم ويصلح بالهم ويسخر الجنه عرفها لهم فالحافل الذي احب ان اقول انه لا بد من القدرة لا بد من القدرة أما ما عاد من القدرة فإن الشرع والقدر يستفقان بأنه لا يجب علينا أن نتحرك ما دلنا لا نستطيع الواقع والشرع كله يدل على هذا جاءوا في طيب